الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده في واحد من الاخوان قدم لي جريده واظنه بيتكلم عن حق بيان ودراوه اخذ شيء عن فارغ ساكت ودراوه فتح شنو وانه في مراسي معوضيه اعوضيه للاسمان اعوضيها لانها اعوضيه فتحوا لا انه فاضي بس الجريده ما فاضه الجريده ما فارغه ساكت في جريده اسمها الراي العام ده اصم مش ضياع للزمن وضياع للمال انا افتيك من هذا المنبر ما تشتري اي جريده الكلام ده اتكلمت عنه كثير وعن الشراء هذه الصحف حرام الا ان تذو ضروره لازم واذا هو عنده تعقيب على كلامي قبلني انه ده اعتبار الله بيسالك من يوم القيامه وبعدين قال وعمار من ايه اكتسب اهو وفيما انفق اذا ده بيهلك مش بارد بعدين انت الله بيسالك ده هناك في كده كده دفا تاوين خدت الراي العام قال لكوا قدام منه راي عام عشان تنشر الضلال ها مالك ما الراي ده تاخد اخبار تاخد الاخبار من الرادي تدخل لكوا الاخبار العالم وكده لكن انت سامي صحف تنشر الضلال وانه في واحده قالوا سيب عوضيه خلاصه الكلام قالت الكعبه جاتني ودراوه يا ناس ما افتكوا والله الكعبه طيب ودراوه من الله خلقكم في كعبه تنو ودراوه وكان داير كل دراوه ما كان يخلفه دراوه يعني ابراهيم لو الله دايره كل دراوه ها بين عوضيه دي لو دايره مش كان قال له ابراهيم امشي ودراوه عمنا ابو دراوه انا والمناسبه شنو اللي بتجيبها الكعبه لودراوه في سؤال مطروح انت بدانا نقفل المناسبه مش مو اللي بتخلي الكعبه تجري ودراوه وفي وضع عوضيه بالذات اقول لك ليه ليه دي ما تجي يا أخي إن جاءت الكعبة ما تجي الجامع القعبة إذا كانت تجي الجامع لأنه بيطلق فالكعبة يا أخي ومتع الجريدة قال ليك خجد لقيت بيت ظلمة طيب ظلمة مكان ترجع يا أخي كل هذا الكلام لقيت ظلمة وبعد شوية ثاني شوفت حاجة ذي للكعبة كده قلت ذهب يا أخي قال الله ما تضيع يا أخي قال الله ما تحكروا وزعينها يا ناس نحن ما عندنا زمن يا أخي لأي حاطل نقعد نفتح له مساحة والله يا ز اي خبرتني بيقول لنا كعفا زايد ده كان ياكل الجروش عوضيه دار تاكل الجروش وده بتاع الدريه ده بياكل الجروش ولا الراي العب ده ممكن تعتمد على القضيه دي في النهضه الاقتصاديه طروج الشغلانه لان لما تمتلي ودراوه الكعبه والين كعبه ايه بتعلبك تستفيد بتاع الطماطم تستفيد بتاع الحي البلدي دهفيد ودراوه بقت فيها الكعبه باغيرك يعني ثاني ثاني مش كلهم استفيدوا فالشغلانه فيها بلاعيب وتظليل ل- امه الاسلام وده كله الاعلام بيلعبوا دور كبير جدا في في تضليل الحقيقه وفي تشكيك امه الاسلام في دينها انت فايب كلامي انا كل حاجه ده كلام موجز في التعليق على هاي صايبه ده دي كمان نقلت محمد حسان اذا عندك يعني محمد حسان مخضومه وعارف انه زول ده من بدري اصبر ما تعرفه فعلم فيه العلماء وكشفوا عنه وانه ينتسب الى السلفيه ما سلفي ماذا ابن الاختلاف محمد عسل ليس بصاحب منهج سلفه وانكشف امره من خلال تصريحاته بعد ان قامت ما يسمى بالثورات والقامه الجوطه المصريه وبعدها صرح بعد ذهاب مبارك وبارك هذه الثورات طبعا ده بيختلف مع منهج اهل السنه والجماعه يبان مستحيل السلفيه لكن ما رجال مواقف مواقف تجذب الناس وكان يندس تحت شعار شنو السلفيه فبارك هذا واي هذه الثورات طبعا ده بيستخدمه الهنتا خوارج اللي اتكلمنا عنه اتكلمنا عنه بمناسبات يافعيني وكثيرا ما اعلق على هذا انه البعد الخوز بتاع المظاهرات والثورات ده منهج بتاع يهود ونصارى تبناهوا الخوارج من قديم الزمان ودخلتهم العديد لكثيرا على هذا المنبر وغيره انت فاهم واخرت دي القصه دي الطامه الثانيه وده ما يدور عليه انه من تلاميذ حسن البنا المصري دي صحيفه اخبار اليوم قالت في احدى الخميس اللي هو امبارح فهمت اللي هو اظن الشيخ محمد حسان مفتي بانتخاب القبطي اذا كان اكف من المسلم ما شغلا بدت انتخابات شغلا بدت شنو انتخابات بعد فتره زادت وطبعا ظهر لك الرجل على حقيقته والمنهج ده منهج حتى للبنا نحن تكلمنا عنه من قديم الزمان وذكرنا كلام التيسي قبل ذلك في كتابي قافله الاخوان المسلمين وان البنا هذا كما قال تلميذه عنى خطابا بمناسبه وذكر يا تعالى كلام محمد حسان رضا تو وان قضوا ليك بالخطاب اصله وبلكنه كلام ده اسمه تضليل للحقيقه وتلبيس في الحق والباطل انت فاهم ان قال خطاب وقال ايها الاخوان المسلمون ان دعوتكم ليست موجهه ضد دين من الاديان ده كلام البنا او طائفه من الطوائف او عقيده من العقائد ده كلام البنا بالحرف الواحد ربونا على كده وعشان كده الطلقه الاخر مسلم لما تتكلم نتكلم عن عقائد الامه بنطلق بقول لك يا اخي ما ما في داعي للخلاف ده يا اخي انت هتسوي أكسبهم. اكسبهم انا عندي دكان انت قاعد تقاول يقول وقال بن وصل كلامه وقال حتى اليهود والنصارى ومرنا بنظافاتهم قال فلتفلتعمل هذه الطوائف والاديان والجماعات لمحاربه الالحاد فعند البن وعند الاخوان المسلمين العدو للاسلام بس الملحد الشيوعي ثاني ما بعرف عد لغايه اليهودي والنصارى لطريقه السودان هذا الكلام عنه وكلام مسجل الان في الموقع بتاعه قال بعض الناس يلحون اليهود واللي صار ما جت بس بيدتي قال لحالهم انت لا ده ما عارف الجالبره اليهود الكلام ده متجدداته في الموبايل بتاعين بدون حياء القراضات بتاعهم كلهم شبكه واحده ويوجهون السلفيه منهم وقال من هذا المنبر حي اسرائيل <تصفيق> لما رايت قوات اسرائيل من هذا المنبر من الجمعة حي اسرائيل وأرجو من المسلمين أن يحضوا حزب إسرائيل فقد فاز الرئيس الإسرائيلي بنسبة تسعة والتسعين في المنطقة ونحن كأم قال إسلامية نضيع الحقيقة ونزور الانتخابات دفع بالمتلح ضيقل وحلب لا قال والله لو رشح الله نفسه لما وجدت هذه النسبة ده كفر إبليس ما يقول ده ادعيهم حتابين القرضاوي هذا ولما مات البابا ده برضه في الموقع بتاعه انا مسجل عندي دي دي دي تكون شبكه واحده كلها حسن محمد حسان وبعدين القرضاوي شبكه واحده بس زي كان مستترين ديك على النوم بدري انت فاهم كلامي ده قال لما مات البابا خطب خطبه اللي هو القرضاوي قال له خطب هذه الخطبه ل... لوفاه حبر عظيم ورجل من كبار رجال الدين المسيحي جند نفسه لخدمة رسالته فهم ده بعد ذلك وقت عبد يمدح فيه بعد ذلك قال انا رحم الله البابا رحمته الواسعة <تصفيق> البابا يرحمه رحمه واسعة <تصفيق> يا ناس انت تفتكر في المحراء العام عشان كدلت ان اعرضوا صورة سيئة لغاية مع جوانة الترابي في البلد وجبت الثورة وجبت الثورة ودائرة الدين وجبت الشريعة لملم لم الجماعه من اليوم الاول والله تعي التراب ما هو الدنيا عايش شبكه واحده انت ماشي له لملم وقال لا فرق عندي بين رسمي وشعبي وده في متور حدان دعوات الجرايد كتبت عليا اهو السني والشيعي ومسلم ومسيحي كل واحد عنده عندك انت لكن في الشريعه ده في كافر وفي مسلم انت فاهم وكل من لم يدين بدين الاسلام هو كافر سواء كان يهوديا او نصرانيا او غير ذلك لان الله جل جلاله بيط غير الاسلام دينا فلا يقبل من هو في الاخره من الخاسرين وحكم النبي عليه الصلاه والسلام في اليهود والنصارى بعد القران حكم واضح والذي نفس بيده لا يتبع بي في هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كلام من اصحاب النار داخل الشبكه بتاعتهم واحده بتدعي بتاعهم كل يوم مش بتقول من, ش... من حسابها لا بيتكلم على فتوى في الفتوى الفتوى فتوى حسن ابو محمد حسان قال في فتوى مثيره غير مسبوقه من دعاه التيار السلفي وما سلف بالدعي السلفي انت فاهم كلامي المصري قال افتى ابرز دعاتهم الشيخ محمد حسان بالتصويت لصالح المرشح القبطي اذا كان اكفى من منافسه المسلم يصوت وقال لي شو للقبطي اذا كان اكفى من شو من المسلم بعدين غير كلامي باجي بانقض عليك ما باكر لك كلام ثاني نحن كلام ثاني ما عندنا الكلام ده خطر على الاسلام هو تطبيق للحقيقه بتاعه الشريعه الاسلاميه التي ينادي بها هؤلاء عن طريق شعاراتهم لا اولاد غير لا لا بالشريعه لا ديتا دي شعارات هي كويسه لكن الشعارات عندهم سايده في تفاهه كلامه قال وقال في برنامج ممكن على قناه سي بي سي ان الصوت في الانتخابات امانه ويجب ان يعطى للاطفاء على على كل حتب مكانه الذي هو فيه وإذا كان هذا المرشح غير منتمي للتيار المسلم فيجب أن يقدم الأكفة ولا ينبغي أن نعطي الصوت لمن يقدم المال فهو حراب وطبعا ماذا كان أي دجل هذا كلام في النائب يجيب أن يتعطانا يحب محمد حسان وفي شباب ضايع يقول لك يا أبتل محمد حسان طيب يجب الدليل يجب أن تقدم الدليل لا يوجد سؤال لكي أنت بالانتخابات توقع تصوت ليمين للقبطي وهو كافر محمد حسان قال القران بيقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين مش هو ده مش ان القران بيقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا نرجعك للمصادر بتاعت اهل السنه والجماعه يقول ابن القيم في كتابه احكام اهل الزمة وجادات تعلم الكلام عن يهود والنصارى وما اتعلم في الاحكام تجرى الكتاب ده كتاب يتألف من اربع مجلدات في بعض الطبعات في امتى مرجع لاهل السنة في مقام الفتوى اه لاحكام اهل الزمة اليهود والنصارى يقول في المجلد الاول صفحة 209 في الطبعة التي عندي في المكتبة ولا يجوز ويمنع استخدام اهل الكتاب في الولاء الولاء اللي هو الولايات اللي قال لاولاد المسلمين ويمنع فوعندي فتوى في القيم وحرام ذكر ده الفصل العدا وبعدين بتالي الادله بعدين أدلة. ما ادله على ذلك ما برده كلامه سايما الادله على ذلك ذكروا الادله الدليل الاول التي استند عليه هو قوله تعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا محمد حسان الدليل ده دائل عنه لأخي ما تربية سيئة تربية بتاعة الحسان بالمصري الآية دي بيتحجبها الكرة الأرضية استند عليها العلماء على أنه لا يجوز أن يكون الحاكم ها؟ للمسلمين ليس للمسلم هذا الدليل ما تقول لي محمد حسان قال ولا الضعيات قال بجهش لك والله تعالى بجهش لك وبعدين بقضي بخالف القران والسنه اذا انت ما بهدف بالكتابه الصرا ولا يجعل الله للكافر للكافرين سبيل ده في شروط الامام والولايات انه المفروض يتولى امر المسلمين واحد منهم ده وضع الوارد ده الدليل رقم 1 استاذ علوي العلماء ذكر ابن القيم الدليل الثاني فيما اورد باسناده ان أبا موسى ابو موسى الاشعر ابو موسى لا يعني صحابي قال له والله امر في خلافه عمر والله وبعدين قال له قال لي عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد كده قام شغل له النصراني شغل كاتب معه بيكتب بيكتب لها ال... فقال يا يا امير المؤمنين لقد اتخذت لي كاتبا نصرانيا ما لقى؟ لقيت لقيت لهي الوقت دخل كتابه ما صعبه اسمه الناس بيكتبوا يجرو هم كان شنو في الوقت قوم بيها قال ليه قلق لك اتخذته كاتبة النصرانية شغلتها معي أنا كوالي كاتب النصرانية قال ليه عمر جنور قال ليه قاتلك الله قبل يوقف الكلاوين حتى لو قلنا قاتلك الله قل لك بالحكمة يجيك أخواتكم بالحكمة قتلك الله مابضوص تأخوك في الله يا أخ ليه يا أخي تقول لك قاتلك لأن همر ما كان عارف أخوه في الله ها يا سروري يعاصل يعامل فيها نصف صنة يا رب يا فتح حما قاتلك الله والله لا ادنيهم وقد اقصاهم الله ولع تولهم وقد ابعدهم الله ولع تتبوا حولاي وقد كذبكم كذبهم الله وما قرات قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض اولياء بعض ويقولوا بينكم فإنه وي قبل الايه وهو ذاته بتووع عمر حجه ولا ما حجه لكن عمر ذاته بيدلي له قال له والله لا اقربهم وقد اخصاهم الله يعني انت تجربو كده تخليه كاتب ليه في كاتب لمسائل اسلاميه والله قال دول ناس بعيدين ابعدهم الله اخصاهم الله ولا يعني اصدقهم وقد كذبه الله ده وجه المشكله ده الكذابين ولا ما كذابين يا لغضن صارك يا عبد الدين يا اصله ما كان عبد الحبيب يقول لك اذا كان كفر يا اخي ربنا قال كبرت كلمه تخرج من افواههم يقولون الا الا كذا تشغل لك ان انت تكون احنا يكون الحاكم بتاعنا النصراني طيب انت لاجي نجوم نقوم في التراب ده يا كان يجي بصليب ابو صليب ايه حكمك وترشح له ترشح دحيله لو في عاطف فاكه منه مجنون ونصراني واحد بيضرب السيجار عفيش مسلم بيضرب السيجاره قدال خضره دي والله بايه ومشي يابا الكاس وفي نصراني لا مش يابا الكاس ولا لا انا اخر ليله شفتك بتضرب السيجاره ده يبقى رئيسي ده, ده معاز جارت دي وما كاسه ده يضرب ده ضرب سيجاره وحكمنا لاخر الجريده يجي نبصليب ها عبد ها ادو الله ويقول لك كما قال انت في الاصحاح الحرف يا كذاب اصححوا لك ما هو لكن اما تكون اخ مسلم انت تكون تابع للسويدان ولا سيجمربات ولا احمد حاتم تصدق هذا الكلام انت فاهم كلامي ده دليل رقم 2 انا سؤال ثاني دليل انت ده قبل الكلام ده بقول لك بالحرف الواحد من كتاب احكام الزبر وان هذه الفتوى هي بنهج السوراء الاذل ان بل... ذكر بالاثبات ان ان سفيان ان معاويه يب سفيان وقد كان والي في خلافه عمر كتب اليه اني اريد ان اتخذ عاملا نصرانيا قال شغله معني واحد نصراني فاردت ان استشير قبل ان ابعد ذلك ومعاويه كان ذكي جدا ذاك ابو موسى غير شغله وبعد شغله كلم عمر عمر شنو عمر قال له خليك قاتلك الله ذاك له الكلام لما استشار كتب له جواب طبعا لأنه كان واريه عمر في المدينة بقى بقيت بعيد فكتب إليه عمر أما بعد ولا كولد أزمعه يعني هو أهل أنا باستشيرك أحيل النصراني ده معايا يشتغل لما يشتغل يعني دي بالله قال له من أمير البومين عمر بن خطاب أما بعد فإن النصراني قد مات والسلام انتهى انتهى انت الكلام مجمع أنها كتلوا معنى هتبروا باظر تستغل لك بأزوال ميد دعناه كلامنا غرط ما تستعين بهم انت فهم في ذلك الكلام ابو راي رضي الله وتعلم ذكر ابن رقيب برضو انه قال ولا نستعين ولا نولي مشرك انت عندك شك في شركي يا ازول فمحمد حسان ده مجروح او وعد خد تغليك شريط طبعا عمد عسان الريون ده من بدل عليه ملاحظات وجرعهم قثير معلماء وبالتالي ان هذين اتكشفوا والله زائد ونحن لم نكيفهم للراية العام شوية شوية فابعد منهم وبنلتقي ان شاء الله وصباح الله معنا حضرات الصحابه